السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد ايها الاخوه الاحباب اسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنا وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي بعد غزوة حمراء الأسد وما جرى بعدها من أحداث وحوادث حدثت في هذه السنة ثم تلتها السنة الرابعة وفيها سرية أبي سلمة إلى قطن وفيها سرية أخرى نذكرها لا لأهميتها وهي سرية حدثت في الشهر صفر أرسلنا أبي سلم عشر رجال عيونا على قريش مع رهط مع رهط عضل والقارة الذين جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون من يفقهم في الدين وأمر, وأمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عاصم بن ثابت الأنصري فخرجوا يسيرون ليلا ويكمنون بالنهار حتى إذا كانوا بمكان يسمى الرجيع غضر بهم أولئك الرهط ودل عليهم هذيل قوم سفيان بن خالد الهذلي الذي كان قتله عبد الله بن أونيس قصة مقتل عبد الله بن أونيس لخالد بن عبد الله الهذلي قصة مشهورة عارفينها؟ لما دخل خالد عبد الله بن أونيس دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وجده مهموما محزونا فقال ما أراك يا رسول الله يا رسول الله مهموما محزونا قال لا سمعت أن خالد بن عبد الله بن أوزيل يجهز ليجهز فقال يا رسول الله مرني فيه بأمر فصل فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن قتله يقول أكني يا رسول الله لا أعرفه قال علامة بينك وبينه قشعريرة في بدنك قال وعبد الله بن أونيس رضي الله عنه أرضاه فاخترطت سيفي أو فأخذت سيفي وذهبت إليه يقول فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أين هو قال هو بعرنه يقول فذهبت إليه فلما نظرت وجدته مع ضعائنة يعني مع نسوه له يتحدث إليهن فلما رأيته بقش رأيته بقشعريرة في لدني فعلمت أنه هو الذي عان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فعلمت أنها ستكون بيني وبينه جولة وصوله فصليت العصر صلاة الخائف حتى إذا وصلت إليه وقلت أنت خالد ابنه هذيل الذي تجهز أنت أبو سفيان أو أنت سفيان ابن خالد الهذلي الذي تجهز لمحمد صلى الله عليه وسلم قال نعم قال ماذا عدت له قال عدت له من الرجال كذا وعدت له من السلاح كذا وعدت له كذا وكذا يقول حتى ظن أنني رجل سأخرج معه إلى قتال محمد صلى الله عليه وسلم يقول فما زلت أسيره الحديث حتى مكنني الله عز وجل منه فاخترته بسيفي أي ضربته بسيفي ضربه قضيت بها عليه يقول فما تركته حتى صرخت عليه صارخ أو ناحت عليه النواح يقول ثم اختبأت خلف جبل حتى تأكدت من موته وقد غربت الشمس فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد جلس, جلس بأصحابه صلى الله عليه وسلم فلما رآني قال أفلح والله هذا الوجه أفلح والله هذا الوجه يقول قلت يا رسول الله أبشر قتل الله عدوه يقول فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من يدي ودخل بي إلى داره فظن الناس وأظن قوم عبد الله بن أونيس أن النبي صلى الله عليه وسلم سيعطيه عطية فقال يقول لعله يعطيه ضيعة لعله يعطيه ضيعة وقال يقول لعله يعطيه غنما قائل يقول لعله يعطيه إبلا مالا ذهبا فض الض... الكل يتمنى والكل يتخرص يقول فدخل بي النبي صلى الله عليه وسلم إلى داره ثم ألتف دملاً ويصر ثم أمسك بعصا وقال امسك هذه فأمسكت بالعصا وخرجت مع رسول الله عليه وسلم ولم أكلمه بكلم يقول فلما ذهبت إلى قومي قالوا يا عبد الله بن أونيس ماذا أعطاك رسول الله يقول أعطاني والله هذه العصا فقالوا عصا وما هذه العصا وما قصة هذه العصا يقول فما زالوا بي حتى طلبوا مني أن أرجع للسلف فسألوا خبر هذه العصا يقول فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أبي أنت أمي ما هذه العصا قال هذه علامة بيني وبينك أو آية بيني وبينك أعرفك بها يوم القيام أقل الناس المتخصرون يوم القيام فما زال عبد الله بن أنيس يتخصر بهذه العصر يتكي عليها ويتخصر بها إلى أن مات وأوصب من بعد إذا مات أن تدفن معه فكانت له علامة يعرب بها يوم القيام فده قصة عبد الله بن أنيس في مقتل سفيان بن خالد الهذلي. وكان قد قتل عبد الله بن أنيس فنقروا إليهم فيما يقرب من مئة يرام واقتفوا آثارهم حتى قربوا منهم فلما أحس بهم فلما أحس بهم رجال السرية لجأوا إلى جبل هنا فقال لهم الأعداء انزلوا ولكم العهد والمثى لا نقتلكم فنزل إليهم ثلاثة فغدروا بهم وقتلوهم وكان ومعهم عاصم غيروا واغتروا بعدهم وقاتلهم الباقون ومعهم عاصم ابن ثابت غير راضين بالنزول إلى ساحة المعركة في ذمة مشرك ولما رأى الثلاث الذين سلموا عين الغدري امتنع أحدهم فقتلوا يعني فقتلوه وأما الاثنان فباعوهما بمكة ممن كان له ثأر عند المسلمين وكان ممن هؤلاء خبيب بن عدي رضي الله عنه أرضاه الذي أنشد ويقتل ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي ذلك في ذات الإله وإيشأ يبارك على أوصال شيلون ممزعي طبعاً دي قصة مقتل خبيب بن عدي مع جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يسموا بالقراء كانوا يسموا بالقراء حدثت بعدها سرية وكانت سرية فيها ملاعبة الأسنة ثم كانت غزوة بن النضير وغزوة بن النضير كانت من الغزوات التي كان سببها الطيش والمكر والخداع من اليهود كان سبب هذه الغزوة الطيش والمكر والخداع من اليهود إذ أن اليهود بنؤمهم اتفقوا فيما بينهم على أن يلقوا على رسول صلى الله عليه وسلم رحا يقتلون بها. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأخبر الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بنية هؤلاء اليهود وكانت بعد ذلك أمر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يخرجوا من هذه الديار. فأرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم محمد ابن مسلمة رضي الله عنه ويقول أخرجوا من بلادي فقد هممتم بما هممتم من الغدر فكان الحزم ألا يتهاون معهم النبي صلى الله عليه وسلم فتهيأ القوم للرحيل خلاص بني النضير تهيأوا للرحيل والانصراف عن المدينة واستعدوا لذلك فأرسل إليهم المنافقون لا تخرجوا من دياركم وهذا قول الله تبارك وتعالى لين أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا. وينقوتلتم لا ننصر لكم. والله يشهد إنهم لكاذبون. لان أخرجوا لا يخرجون معهم. ولئن قوّتلوا لا ينصرونهم. لئن نصرهم ليولّن الأدبار ثم لا ينصرون. لكن اليهود طامعوا أو طمعوا بهذا الوعد من المنافقين وأخروا الجناة عن مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتهيّء للقتال. فلما اجتمع الناس خرج بهم النبي صلى الله عليه وسلم واستعمل على المدينة عبد الله بن أم مكتوم وأعطى الراية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أما بل النظير فتحصنوا في حصونهم وظنوا أن هذه الحصون مانعتهم من الله ورسوله فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم ست ليال ثم أمر بقطع نخيلهم ليكون أدعى إلى إذلالهم وتسليمهم فقذف الله تبارك تعالى في قلوبهم الرعب لما رأوا من جرأة النبي صلى الله عليه وسلم وجرأة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ولم يروا من عبد الله بن أبي أي مساعدة بل خذلهم لهم كما خذل لابن قين قبل ذلك فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجليهم ويكف عن دمائهم وأن لهم ما حملت الإبل من الأموال يعني يحملوا ما استطاعوا من الأموال إلا آلة الحرب ففعل ذلك رسول الله وسلم وصار اليهود يخربون بيوتهم بأيديهم حتى لا ينتفع بها المسلمون يعني ما عندهم من الحرف الات الحرث ومشابه وما عندهم من الخزين وما عندهم كل هذه الأشياء حرقوه وأتلفوها بأيديهم حتى لا ينتفع بها من جاء بعدهم من المسلمين وهدموا الدورة كي لا يسكنها أحد بعدهم من المسلمين ولما صار اليهود نزل بعضهم بخيبر ومنهم أكابرهم حيي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق ومنهم من صار إلى مكان يسمى أذرعات بالشام وأسلم منهم اثنين يامين بن عمرو وأبو سعد بن وهب ولم يخمس رسول صلى الله عليه وسلم ما أخذه من بن النظير وذلك لأنه فيء فلم يوجه فيه خيل ولا ركاب كما قال الله تبارك وتعالى ومثل هذه الحالات تكن لمعدات الحرب والقتال واستعدادات الجيش والنفق على نبي صلى الله عليه وسلم على آل بيته والذي القربة واليتام والمساكين كما قال الله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول الذي القرب واليتام والمساكين ومن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفي فقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا ورد إلى إخوانهم من الأنصار ما كانوا أخذوه منهم من المساعدة والمعون فكانت بعد ذلك غزوة ذات الرقاع وكانت في ربيع الآخر ثم غزوة بدر الآخر على حسب, على حسب تصنيف المصنف وقد حدث في هذا العام حوادث منها نعم ايه ايه فما اعطاه الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم فأي عنه اعطاه مما افاء الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم يعني اعطاه منح ومنح من الله تبارك وتعالى لا تدخل في لا تدخل في الغنائم التي تقسر لم يوجف عليه من خير ما اتخذش بحرب ما ما حربوش وما مجرد بس هم ما كسروا النخل دخلوا خافوا اليهود فسلموا ليه المكان فكل اللي تركوه دي احنا بنقول الحرب ما يأخذ من الحرب يسمى ايه غنيم لانه أخذ بالايه بالسلاح والسيف طيب العدو سلمه هذا يسمى ايه في فسل الفرق بين الفي وبين الغنيمة ان الغنيمة بتقسم على الجيش أما الفي هي لولي ال الجيش اللي هو في الزمن ده لونيسة عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ما أفاء الله على رسول يعني هذه عطية ومنا من الله تبارك ليس فيها منا رفض هو من اللي حصل على الغنائم دقت إزاي ما حد من الله تبارك من اللي قذف في قلوب اليهود الرعب الله تبارك من اللي أذن إن اليهود يخربون أبوتاهم بأيديهم وأيدي المؤمنين الله تبارك تعالى فالمسلمين لم يكن لهم في ذلك كبير فضل فكان الفضل لله تبارك وتعالى فكان هذا من الفي وكانت ميزة إن, إن هذا المال خاصة في هذا التوقيت كان فيئا حتى تعتدل الكفة الميزان بين الصحابة رضي الله عنه وارضاهم ويعتدل الميزان الاقتصادي في وسط الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إحنا قلنا عندنا فقراء مهاجرين وعندنا الأنصار. أنصارهم أصحاب الأرض والمهاجرين هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة طارقوا خلفهم المال والديار ومنهم من كان فقير أصلا فلما جاءوا إلى المدينة كانوا أيضا فقراء لأنهم تقاسموا مع إخواني من الأنصار كل ما عندهم، فصارت الحلق الاقتصادية حاله ضعيف، لأن ما كان يكفي مئة صار يكفي مئتين، وما كان يكفي مئتين صار يكفي أربعمائة وهكذا. بالنسبة لعدد المهاجرين الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن أن تعتد الكفة المزالق الاقتصادية مرة أخرى، فأعطى الصحابة من الفقراء من فقراء المهاجرين والصحابة رضي الله عنهم رضاهم أعطون من هذا الإيه من هذا الفي، فهم بطبيعة الحال. ردوا ما كانوا اخذوه من إخوانهم من من ايه من المدينه فبذلك يعتدي الايه يعتزل, يعتزل كافه النزال الاقتصادي في المدينة وهذا من من فكر الاقتصاد العالي عند النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم خدت بالك ف بدر الكبرى الغزوه اللي احنا ذكرناها غزوه بدر بغزوه, بدل بغزوة بدل دي كانت زي يعني أشبه ما يكون يعني أشبه ما يكون بسرية من الصراي أشبه ما يكون بسرية من الصراي هي غزل بدر عشان المكان بس المكان فيه اللي كان اللي فيه كان اسمه ايه؟ بدر البدر احنا قلنا ان بدر ده اسم اللي إيه لحوض ماء سماهه رجل وسمه بدرا خد بالك بس هو عشان المكان ليس اكثر النبي صلى الله عليه وسلم كان له راية راية بيضاء وراية سوداء راية السوداء كانت للحرب والقتال السوداء كانت راية الحرب والقتال الراية البيضاء كانت راية النبي صلى الله عليه وسلم التي أرفع النبي صلى الله عليه وسلم علامة على الدولة المسلمة اختبالك زي العلم كده الراية دي كانت راية الدولة المسلمة كانت راية بيضاء أما راية الحرب والقتال كانت راية سوداء عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله طيب حدث في هذا العام عدة حوادث منها مولد الحسين بن علي وتوفيت في هذه السنة زينب بنت خزيمة أم المؤمنين وتوفي أبو سلمة ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة وأول من هاجر إلى الحبشة وفيه تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة هند زوج أبي سلمة بعد وفاته ثم كانت السنة الخامسة وكانت فيها غزوة الجندل دومت الجندل وما يهمنا في هذه السنة هي غزوة بن المصطلق لأنها يعني سنأخذ فيها وقتا وسنطيل النظر في غزوة بن المصطلق لأن غزوة بن المصطلق حدث فيها أمرون كلاهما كان خطير أو أخطر ما يكون على المجتمع المسلم أو من جنس الفتاة التي عمت المجتمع بأسره لكن الله تبارك وتعالى سلم وبانت حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في التصر في هذه الأمور وبانت حكمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وامتثالهم لأمر الله تبارك وتعالى وكيف واجهوا مثل هذه الفتنة بأدب النبوة الذين تربوا عليه في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم؟ غزوة بن المصطلق في شعبان بلغوا أن الحارث بن أبي نرار طبعاً بلغه الضمير عائد على وسلم سيد بن المصطلق الذين ساعدوا قريشاً على حرب المسلمين في أحد يجمع الجموع لحربه صلى الله عليه وسلم فخرج له المساسل في جمع كثير وولى على المدينة زيد بن حارث وخرج معه صلى الله عليه وسلم من نسائه عائشة وأمه سلم. وخرج معه ناس من المنافقين لم يخرجوا قط في غزوة قبلها العلَّه إيه؟ يرجون أن يصيبوا من عرض الدنيا وفي أثناء مسيرهم التقى بعين بن المصطلق العين اللي هو الجاسوس اللي هو إيه الجاسوس فسأله عن أحوال العدو فلم يجبه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله ولما بلغ الحارث اللي هو الحارث رئيس الجيش مجيء المسلمين لحربه وأنه قتل جاسوسه خاف هو جيشه خوفا شديدا نعم إيه؟ الجاسوس غير الرسوس. أنا بقول العين. العين اللي هو الجاسوس. فخافه خوفا شديدا حتى تفرق عنه بعض عواني وبعض أتباعه. ولما وصل المسلمون إلى منطقة تسمى المريسيع وهو ماء هو تصاف الفريقان للقتال. بعد أن عرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فلم يقبلوا فتراموا بالنبل ساعة. ثم حمل المسلمون عليهم حملة, واحدة حملة رجل واحد فلم يتركوا لرجل من عدوهم مجالا للهرب بل قتلوا عشرة منهم وأسروا باقيهم مع النساء والذري واستاقوا الإبل والشيات وكانت الإبل ألف بعير والشيات خمسة آلاف واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم على ضغطها مولاه شقران أو شقران وعلى الأسرة استعمل بريدة بن الحسين وكان في نساء مشركين برة بنت الحارث غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها بعد ذلك لأنه س好了 قاله أعلم من اتقى وسماها جوائرية وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وهنا يظهر حسن السياسة من النبي صلى الله عليه وسلم لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يتركوا ما معهم من النساء اللواتي أخذنهم إماء من الحرب لا رفض كل واحد منهم أن يفعل ولا شعر بأن في ذلك غصة لكن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن بني المصطلق من أعز ذر العرب، وعندهم أسر النساء أمر شديدا فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعالج هذه القضية، فغير اسم مرا بنت الحارس وتزوجها وسمّاها جويريا بنت الحارث، فلما رأ الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من بني المصطلق، قالوا والله ما يكون أصهار الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا، يعني أسر يعني أصهار النبي صلى الله عليه وسلم يكون عندنا أسرع، فأخرج كل رجل منهم من كان عنده من أسر بني المصطلق. فلما راى بنو المصطلق ذلك اسلموا عن بكرة ابي اسلموا كلهم عن بكرة ابي وكانوا عونا لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله بعد ان كانوا ضده صلى الله عليه وعلى اله كل ده بحسن الايه بحسن السياسه بحسن سياسه النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه طبعا قلنا ان هذه الغزوه حدث فيها نادرتان كما يذكر الشيخ الغضري رحمه الله لولا أن صاحبت هما حكمه الرسول صلى الله عليه لعاده بالفرقه عن المسلمين الاولى ان اجير لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اختصم مع حليف للخزرج اختصم مع حليف للخزرج طبعاً حليف لعمر بن الخطاب هيبقى من مين من المهاجرين ولا الانصار هيبقى من المهاجرين اختصم مع حليف للخزرج هيبقى من المهاجرين ولا الانصار يبقى دلوقتي الخصومة بقت بين مين ومين بقت بين مهاجري وانصاري تمام فضرب فضرب الاجير الحليف حتى سال دمه فلما ضرب استصرخ قومه فقال يا للخزرج يا للخزرج يا للخزرج واستصرخ الأجير بالمهاجرين فأقبل الذعر بين الفريقين فقام لهذا من قومه أناس وقام لهذا من قومه أناس خلاص بات الحرب إيه على أشده خلاص انا من علتي واحد ضرب وأقول من علتي واحد ضرب فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع من يقول يا للمهاجرين ويا للأنصار خرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبي دعوى الجاهلية وأنا بين ظهوركم دعوها فإنها منتنا أبي دعوى الجاهلية اللي هي إيه؟ يا للمهاجرين يا الأنصار أن ينسب نفسه إلى المهاجرين أن نفسه في وقت العصبي والحميم خد تبالك فقال دعوها فإنها منتنا ثم كلم المضرب حتى أسقط حقه وكلمه النبي صلى الله عليه وسلم وأسقط حقه يتنازل يعني حتى سكنت الفتنة فلما بلغ عبد الله بن أبوبكر بن سلول هذا الأمر طبعاً دي فدي يعني طبعاً الإعلام المنافق دائماً يستغل مثل هذه الفرص وده طبعاً سياسة الإعلام المنافق في كل زمان وفي كل مكان فرأس النفاق عبد الله بن أبوبكر بن سلول أول ما سمع بحدث صغيرة زي كده واحد ضرب واحد ايه المشكلة يعني ما تصلحوا وتصافوا وخلص الموضوع ها واحد أخطأ في موضوع ايه المشكلة تحسب اعتبار الإسلام كله ليه واحد كذب كذبة واحد ملتزم كذب كذبة الله يسامحه يا ربنا يعفو عنه وعنه وربنا يتوب عليه وخلاص وعد الموضوع واحد أخطأ في أمر ما لكن الإعلام المنافق سيسل الإعلام المنافق اللي هو يعمل إيه؟ يستغل مثل هذه الحوادث للتشهير يستغل مثل هذه الحوادث للتشهير فهؤلاء أحفال عبدالله بن أبي بن سلول فلما رأى عبدالله بن أبي بن سلول ذلك وقف في الناس ويقول ما رأيتك اليوم مذلة أو قد فعلوها؟ نافرون في ديارنا والله ما نحن والمهاجرون إلا كما قال الأول سم من كلبك أو سم من كلبك يأكلك يقول أما والله لإن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل طبعا هو يقصد بنفسه الأعز ويقصد بالأذل رسوله سلم ثم التفت إلى من معه ثم قال له هذا ما فعلتم بأنفسكم أحللتموهم أموالكم أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا عنكم إلى غير دياركم ثم لم ترضوا بما فعلتم حتى جعلتم أنفسكم غرضا للمناية دون محمد صلى الله عليه وسلم يقول طبعا كل ذلك يثير فيهم الحميد يقول أيتمتم أمولادكم وأقللتم أموالكم وقللتم وكثروا فلا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا من هذه المدين طبعاً كان هذا الكلام في مجلس كله تقريباً من الإيه؟ من الأنصار إلا أن شاباً من شباب المسلمين سمع هذه المقالة وكان يسمى هذا الشاب زيد بن أرقم سمع هذه المقالة فأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دائماً عنده حسن الظن قال يا غلام لعلك أضبت عليه فقلت ما قلت يعني لعله ضربك هانك عمل فانت جيت قول كده قال والله يا رسول الله لقد سمعت. قال لعلك أخطأت في سمع يعني لعلك سمعت الكلمة غير الكلمة. قال والله يا رسول الله ما قلت إلا ما سمعت يعني لانا سمعته أنا جيت قلته فطبعا كان جالس في مجلس عمر بن الخطاب فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله دعني أضرب عنه هذا المنافق. وشغلنا يعني كل يوم والتاني عبد الله بن مباي مسلول هو ما فيش العبد الله بن مباي مسلول وإحنا رحينا حارب ينسحب بجزء من المنافقين ويوزن الجيش وإحنا في المدينة عمال يسير هو انفيش العبدالله ابن ابن سلول نعني اضرب عنقه بيخلص على طول فالسلام قال معاذ الله او كيف عمر يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه سبحان الله العظيم طبعا كيف طبعا البعض يقول طيب هو عبدالله ابن ابن سلول كامل المنافقين هل له شرف الصحبة لا وله شرف الصحبة باعتبار الزمان انما شرف الصحبة كصحبة ليست له لانه من المنافقين انما هو في الجملة يعد من الصحابة يعني اصطلاحيا يعد من الصحابة لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس معه وعايشه صلى الله عليه لكن ليس له شرف الايه شرف الصح لأنه انتقل من صفه الصحابي لصفه المنافق ولياذ بالله فنعم هو اللي هو اسمه عبد الله بن ابي بن سلول وابنه اسمه عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول تمام فلما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب طبعا عبد الله بن وبي بن سلول طبعا دول كانوا في غزوة بدأ يثير هذا الكلام فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وده حكمة أذن لأصحابه بالرحيل في وقت لم يكن يعتاد النبي صلى الله عليه وسلم المشي فيه لإيه حتى تخمد ليه حتى تخمد الفتنة فلما رأى الصحابة ذلك جاءوا سيد ابن حضير للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما سبب هذا الارتحال يعني أنت مشيت في وقت ما تعودش تمشي فيه قال أو ما بلغك ما قال صاحبك أو ما قال صاحبكم طبعا نسبة لأنه هو من من أهل المدينة زعم أنه إن رجع إلى المدينة ليخرجن العز منها الأذل قال أنت والله يا رسول الله العز وأنت تخرجه إن شاء الله وهو الذليل يا رسول الله ثم صار النبي صلى الله عليه وسلم بالنازي سيرا حثيثا حتى أذته الشمس تم يمشي ببطء عشان إيه؟ يتعبوا خطب بالك مقصود أنهم يتعبوا عشان إيه؟ ما يحصلش نوع من الثورة والفورة حتى أتعبهم حتى أذتهم الشمس فنزل الناس فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض حتى وقعوا نيام عشان يناموا ما يؤموش وكلم رجال من الإنصار عبد الله بن أبي في أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الاستغفار أن يعتذر له فلو رأسه وتكبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم صورة المنافقين صورة المنافقين كاملة فضحت عبد الله بن أبي بن سلول وإخوانه من, من المنافقين وصدقت زيد بن أرقم رضي الله عنه وارضا. ولما بلغ عبد الله بن عبد الله بن أبى بن س alone رسول رضى صلى الله عليه وسلم من بعض الصحابة في قتل عبد الله بن أبى بن س alone حذر أن يكون ذلك من غير من غيره حتى لا يجد في نفسه. فجاءه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إذا لي في قتله إذا لي في قتله فإنني لا أطيق أن أرى قاتل أبي. فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. هذه كانت الحادثة الأولى حادثة ثانية كانت حادثة الإفك طبعا حادثة الإفك من أشهر الحوادث نزل فيها القرآن يتلى إلى يوم القيامة في سورة النور إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم هذه الحادثة وهي كانت أشد وأفضع من الأول أنا جاهزت لكم إن شاء الله نلحى ناخدهم سبعين فائدة من حادثة الإفك استعدوا عشان ناخدهم يعني خدت بالك. طبعا حادثة الإفك وهي رميت عائشة رضي الله عنها الصديقة المبارة البتون رميت بالإفك فاتهموها في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له صفوان بن معطل السلمي وذلك أنهم لما دنوا من المدينة وأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة, ليلة بالرحيل وكانت عائشة رضي الله عنها ارضاها قد ذهبت لقضاء حاجتها حتى جوزت الجيش تعرف اللي بيقضي حكته دائما يذهب في بعيد فعائشة رضي الله عنها وأرضاها وكان النساء في زمن مستسلم إذا أردنا قموة حاجتهن فعلنا ذلك ليلا فعلنا ذلك ليلا فذهبت عائشة رضي الله عنها وحدها فقضت حاجتها في مكان بعيد غير أنها فقدت عقدا لها من ظفار عقد لها من ظفار الظفار يعني كأنه نوع من الخرز الغاني أو الثمين وانقطع فوقع منها فرجعت عائشة رضي الله عنها وارضها تلتمسي لإيه لعبنا مرة أخرى، فحبسها ابتغاؤه، فأقبل الرهض الذين يحملون الهودج حتى يرحلونها، فاحتمالوا هودجها ظانين أنها بداخله. ها؟ وكان النساء الذكى خفاف لم يحملن اللحم. يعني سأل كانت إيه حجمها خفيف يعني ما يستغرفش إن الهودج دوازنة، فشلوه حطوه على الإيه على الجمل وانصرفوا في ذلك الوقت. فلم يستنكر القوم خفة الهودج وكانت عائشة جرية حديثة السن فجاءت إلى المكان الذي كان فيه الجيش فنزلت فلم تجد أحدا بعد أن العق العقل لم تجد إيه أحدا وليس في هذا المكان داع ولا مجيب فطبيعة الحال إن من فقه النفس إنسان إذا كان ما في صحرة وكان في المكان مكان ما وكان معه رفقه والرفقه سبيته المفروض أنه بيعمله يظل في نفس المكان لأنه لعله يتكف شرقا أو غربا فيبتعد أو يكتشف أصحابه فيعودون فهذا ظن عائشة رضي الله عنها أرضها أنها ظلت أنهم سيفتقدونها فجلست في مكانه حتى غلبت عيناها النوم فنامت وهذه من رحمة الله تبارك وتعالى عند البلاء نامت عائشة رضي الله عنها وأرضها وكان الذي يسير طبعا كان من فق الجيوش ان هناك من يتبع الجيوش يمشي خلف الإيه؟ خلف الجيش ليه؟ عشان يجمع ما سقط من متاع ما... القافلة مشية ممكن واحد يقع منه إناء واحد يقع منه سيف واحد يقع منه درع كل ده القافلة ايه؟ والقافلة مشية فكان هناك رجل اسمه صفوان بن معطل السلمي كان دوره انه يعمل ايه؟ يجمع ما يقع من ايه؟ من الجيش فكان يسير وراء الجيش يتفقد او يفتقد الضائع فاصبح عند المنزل الذي فيه ايه؟ عائشة فلما نظر إليها وكان قد عرفها قبل نزول الحجاب ما كان منه إلا أنه استرجع أول ما شافت سيد عائشة وحدة نيمة قال إن لله وإن الله يرجعون تقول عائشة رضا عن أرضها فما سمعت منه إلا صوت استرجاعي فخمرت وجه ذلك دليل على النقاب إيه النقاب واجب جماعة يقول لك النقاب مش واجب. لا. النقاب واجب عائشة تقول فلما سمعت صوت استرجاعي قلت او قال إن الله وإن الله يرجعون فاستقلت فخمرت وجه فقول فوالله ما كلمني كلمة فأنا أخلي الراحلة حتى ركبت على ظهرها ما هو حتى يعني فأخذها رضي الله عنه وأرضاه وسطرت وجهها بجلبابها وأنا أخلها الراحلة وأخذه حتى وصلت إلى المكان الذي فيه للجيش فتناول أهل الإفك هذه الواقعة وبدأوا يتكلمون في عائشة يقولون والله ما نجت منه وما نجى منها ما سلم منها وما سلمت منه يعني كانت هو هو بيعملوا إيه؟ فمن فهو فهذا معنى كلمة ما نج منها وما نجت منه. ولما قدموا المدينة مرضت عائشة رضي الله عنها وأرضها شهرا وكان الناس يفدون في قول أهل الإفك وهي لا تشعر من ذلك بشيء. وكانت تعرف عائشة رضي الله عنها في رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مريض رقّة يعني سلم كان إذا زوجة من زوجاته مرضت لا سيما عائشة كان يلاطفها ويتكلم معه من من اللطف فلم تجد من ذلك الذي كانت تجد من النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطيها هذا النصيب. بل كان يمر على باب حجرتها ولا يزيد على قوله كيف تيكم كيف تيكم أو, كي أو كيف حالكم كيف تيكم يعني كيف هذه يعني دي عملة إيه خطبها لك مما جعل الريبة في صدر عائشة رضي الله عنها وأرضاه فلما نقهت خرجت هي وامرأة يقال لها أم مستح خرجت لقضاء حاجتها للتبرز خارج البيوت فعثرت أم مسطح وهي مشيك كعبلت فقالت أم مسطح تأس مستح تعيسة مصطح يعني تشتم مين؟ ابنها كأن مثلا دلالة الله آخر بيت مصطح مثلا مش طبعا مش د يعني كأنها تعيسة مصطح تدعو عليه بالخيبة فقالت لا عائشة رضي الله عنها أرضى أو تسبينا رجلا شهيدا بدرا شوف الصحابة كانوا بيقدروا بيقدروه بدر الزئق أو تسبينا رجلا شهيدا بدرا ربنا بي ابنها وبتنكر عليها عائشة رضي الله عنها أرضى لأن هذا من فضائل فضائله بدر عائشة رضي الله عنها تعرف قيمة هذا البدر قالت أو تسبينا رجلا شهد مدراً قالت يا هنتاه ألم تسمع ما قال فسالتها عائشة رضي الله عنها عن هذه المقولة فأخبرتها الخضر فازدادت مرضا على مرضها ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كعادته واستأذنته أن تمرض في بيت أبيها فأذنها في ذلك فسألت أمها عما يقول الناس فقالت لها أمها يا بني هوني عليك والله ما من امرأة وضيئة يعني جميلة يعني لها عند رجل حظة يعني يحبها إلا أكثرنا عليها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها يعني لعليك كلام يتعلم عليك ده كلام من مين؟ من ضرايرك طبعا ده كلام لم تقصد به طبعا عشان دي فايدة لم تقصد أم, أو أم عائشة رضي الله عنها أرضاها لم, لم, لم تقصد بهذا الكلام ذم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي تقول لها كلام لعل لهذا الكلام يكون حدث من باب راحة البال بس تطيب لخطر مين؟ عائشة إنما لم ترمي أمهات المؤمنين أنهن تكلمنا في عرض ابنتها عائش إنما تقول قل أن يكون وطبعا قل أن يكون ومن هذه القلة التي لا تفعل هذا الأمر نساء نبينا صلى الله عليه وسلم لأنهن أطهر الخلق واستفاههم الله تبارك وتعالى لأن يكن زوجات للرسوله صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة سبحان الله أو قد تحدث الناس بهذا يعني حد ممكن يتكلم بالكلام زيده في زوجة نبي يعني مش مش متخيل الأمر زيده وبكت عائشة رضي الله عنها ليلتها حتى لم يرقى لها دمع تقول ولا يرق لي دمع ولم أكتحل وفي خلال هذه الفترة طبعا الأمر شديد على النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن زوجه عائشة رضي الله عنها وأرضها ألمت ذنبا فكان في هذه الفترة النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل عليه الوحي ليبين له إن كان حدث أو لم يحدث فاستشار كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وممن استشاره كان أسامة ابن زيد لما يعلمه من براءة عائشة رضي الله عنها أرضاه فقال له أسامة بن زيد يا رسول الله أهلك أهلك أهلك يا رسول الله لا نعلم عنهم إلا خيرا وقال علي رضي الله عنه وأرضاه أيضا تطيبا لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد علي بهذه الكلمة ذم عائشة لأن بعض الشيعة يقولون بأن عائشة رضي الله عنها ارضا حملت في نفسها على علي بسبب هذه الكلمة فخرجت عليه يوم الجمل هذا كذب افتراء عليه رضي الله عنه الله أن يطيب خاطر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وسل الجارية تصدق سل الجارية تصدق يعني ما تهمش عائشة لكن اسأل الجارية اللي هي مين بريرة الخادمة بتاعة عائشة لو كانت ظهر عليها أي علامة من علامات الريبة تقول له أو تخبر بذلك فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بريرة هل رأيت من عائشة ما يريبك شفت حاجة من في عائشة قالت والذي بعثك بالحق ما والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها ما رأيت عليها أمرا أغمطه غير أنها جارية حديثة السن يعني عيلة إيه عيلة صغيرة تنام عن عجين أهلها يعني تجعل العجين وتسيبه أثناء خدت براك فتأت الداجن اللي هي المعزة الصغيرة يعني فتاع كله بس اللي بعيره إيه شفيته على مين على السلاج فقام النبي صلى الله عليه وسلم من يومه وصعد المنبر وهذا الموقف من أصعم المواقف والله الذي لا إله غيره أنا ما أستطيع أن أتمالك نفسي في هذا الموقف عندما تخيل النبي صلى الله عليه وسلم محصور ونبي صلى الله عليه وسلم في ضيق وفي شدة ونبي صلى الله عليه وسلم يرمى بتهمة مثل هذه التهمة ويقف النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابي ويقول من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي والله ما علمت عن أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما يدخل على أهلي إلا معي الله سبحانه بن عطل السلم فقال سعد بن عاذ رضي الله عنه أرضاه يا رسول الله أنا أعذرك منه فإن كان من الأوس ضربت عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك فقام إليه سعد بن عبادة وسعد بن عبادة منين من الخزرج قال كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله ولو كان من رهتك ما أحببت أن يقتل فقام أسيد بن حضير وقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين وكادت أن تكون فتنة بين الأوس والخزرج مرة أخرى مرة تانية شوف قصة الغلام والحليف مرة تانية كادت أن تكون فتنة ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل من فوق المنبر وخفضهم حتى سكتوا أما عائشة فبقيت ليلتين لا يرقأ لها دمع ولا تكتحل بنوم وبينما هي مع أبيها أو هي مع أبويها إذ دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فسلم, فسلم ثم جلس فقال أما بعد يا عائشة إن كنت الممت بذنب إن كنت بريئة فسأبرئك الله يعني أنت لو بريئة ربنا إيه حيب وإن كنت قد الممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه فإن العبد إذا اعترف وتاب تاب الله عز وجل إليه تقول عائشة صد دمع من عين معتش في نقطة الدمع مش لا خلاص خلص صد دمع من عين فقالت لا اقول لكم الا كما قال ابو يوسف ونسيت اسمه من الهم يعني من شدة الهم مش عارفة تقولي يعقوب لا اقول لكم الا كما قال ابو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون طبعا هي قالت ان قلت لكم فعلت تصدقون وان قلت ما فعلت لا تصدقون ما اقول لكم الا كما قال ابو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ثم تحولت وضجعت على فراشها ولم يتحرك النبي صلى الله عليه وسلم من مجلسه حتى أنزل الله تبارك وتعالى عليه قوله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 إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس في قلوبكم، ما وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، وتحسبونه هينا، وهو عند الله عظيم. ولو لئذ سمعتموه ظنا، ولو لئذ سمعتموه قلت ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. سبحانك هذا بوتان عظيم. يعذكم الله أن تعودوا لمثله أبدا وإن إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا.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 ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم فسرى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضحك وبشر عائشة رضي الله عنها فقالت لها أمها, أمها قومي فاشكريه قالت لا والله لا أشكر إلا الله تبارك وتعالى الذي برأني وجلد من تكلم في عرض عائشة بثمانين جلدة حد الإيه حد القذ طبعاً من الأحداث التي حدثت بعد هذه الغزوة أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه كان ينفق على رجل يسمى مصطح من أوثاثه ومصطح اللي هو تكلم في مين؟ في عائشة رضي الله عنه فمصطح جلد بسبب أنه تكلم في عرض عائشة رضي الله عنه أرضاه فقال أبو بكر رضي الله عنه أرضاه والله لا أمثِّق على مصطح أنا البصّرف عليه والله لا أمثِّق على مصطح ما تكلم على مين؟ على بنته فقال والله لا أنفق على مصطف فأنزل الله تبارك وتعالى ولا أتلو الفضل منكم والسعة يؤتوا للقرب والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ولا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم فقال أبو بكر بلا نحب يا رب وأعذل نفقت على مصطف رضي الله عنه وارثه طبعا هذه الحادثة طبعا حادثة الإفك استفدنا منها عدة فائد نذكر منها ما سر الله تبارك وتعالى قرابة السبعين فائدة منها جواز القرعة جواز القرعة من الفوائد التي استفدناها من حديث الإفك جواز القرعة لأن عائشة رضي الله عنها وارضها تقول في أول الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا راد سفرا أقرأ بين النساء أقرأ يعني استهم أقرأ يعني إيه؟ القرعة والاستهام بمعنى إيه بمعنى واحد أيضاً من الفوائد سفر المرأة يكون مع زوج أو مع ذي محرم وطبعا هذه من المسائل التي سهل فيها تساهل فيها الكثير من النساء سفر المرأة يكون إلا مع زوج أو مع ذي محرم أيضاً من الفوائد أيضاً قصة خروج المرأة إلى الغزو، جواز خروج المرأة إلى الغزو. كذلك من الفوائد وجوب الحجاب، وجوب الحجاب والنقاب، لأنه إذا كان في حق أمات المؤمنين، فإنه في غيرهن أولى من النساء إذا كان النقاب أو الحجاب واجب على أمهات الحجاب والنقاب واجب على أمات المسلمين على أمات المؤمنين، فإنه في حق غيرهن أولى لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم مأمونات الفتنة لأنهن أمهات لكل المين. لكل المؤمنين إذا وجع في حق يرهن من باب أول كذلك من الفوائد اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الجهاد والغزو فهو ذروة سنام الإسلام وأنه كان صلى الله عليه وسلم يخرج ويخرج معه بعض أهله صلى الله عليه وسلم كذلك من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إذ أنه لو كان يعلم الغيب لعلم ما يحدث من سخوط العقب من امرأته وما تلاه من أحدث كذلك من الفوائد أيضا جواز خدمة المرأة للرجال الأجانب إذا كان ذلك من وراء حجاب إذا كان ذلك من وراء حجاب كذلك من الفوائد أيضا جواز خروج المرأة بدون إذن زوجها في الأمور التي جرى بها العرف في الأمور التي جرى بها العرف يعني مرات جواز خروج المرأة بدون إذن زوجها في الأمور التي جرى بها العرف آه مثلا آه اعتاد النساء مثلا في منطقة زي المنطقة اللي ساكنين فيها دي كده يعتاد النساء أن كل النساء بتنزل تشتري مثلاً من السوق في سوق جنبنا كده الستاء بنزلي وروح تجيبه فهذا عرف فيجوز للمرأة زوجها مش موجود عايزة تروح تجيب طماطم بطاطس تجيب اللي عايزه تجيبه تروح تجيب لأن العرف جرى بهذا فلا يتشدد الرجال في مثل هذه الأمور إلا إذا كان هناك إيه؟ فتنة إلا إذا كان هناك فتنة طبعاً إعمال العرف نعم إحنا بيقول يجوز للمرأة الخروج بدون إذن زوجها في المسائل التي جرى فيها العرف ودعت إليها الحاجة مثلا لو أن الأماكن قضاء الحاجة خارج البيوت هاه ليه؟ أما اللي بقوله هو إفرد مثلا قضاء الحاجة ما كانش في البيوت حمامات مش في البيوت واحدة عايز تعمل حمام هتروح تعمل فين؟ فتخرج بدين إذن إذن زوجها لقضاء حاجت نفس النظام يلحق بقضاء الحاجة الأكل والشر عايزين أكله عايزين شرب الزوج مش موجود والسوء جنب منها يعني خطوتين ثلاثة تروح تجيبه وترجع هل هناك مانع ليس هناك مانع إلا إذا كان هناك فتنة عامة فللزوج أن يمنعها من ذلك خشية وقوع إليه الفتنة فاحنا بنقول إعمال العرف في الأمور التي جرت بها الـ الـ أو جرى العرف أو عرف أهل البلد عليها لا مانع في ذلك مدام هناك مدام ليس هناك مضغرة أو, إيه أو فتنة إيه؟ ماشي احنا دلوقتي افترض مثلا زوجي خرج الصبح زوجها خرج الصبح ونسه تستازم منه ان هي تطلع تجيب اكل وشرب نسى تفتح التلاجة وبص رجل سايب لها المصروف في الدولاب ونزل ونسى تقول له او نسى يستاذن منه ان هو تنزل تروح تشتري الخضار والبطاطس والطماطم عشان تعمل لهم الاكل تمام فهي النهاردة تعمل ايه تنزل تروح تجيب ولا تستنى لما يجي هو يضربها ويشتمها ولا لها ما عملتيش الاكل وما طبختيش وما عملتيش خدت بالك ما هي دلوقتي إن بنقول تعمل العرف تنزل تجيب مدام الأمر مدام الأمر تعرف عليه الناس والأمر فيه أمن يعني النهاردة هتطلع من الشارع ده تروح الشارع ده تجيب وترجع الطريق أمان وما فيش مشاكل خلاص لا حرك لكن لو كان على باب لو كان حتى في أي مكان فيه فتنة للزوج أن يمنعها ولا يجوز لها أن تخرج إذا كان هناك فتنة اللي يلزمها محرم مسافة لو بعيدها مسافة المحرم يلزمها محرم أو وده هل الطريق مأمون لو الطريق مأمون ومأهول مفيش مشكلة لأن برضه اللي بتخرج عشان تقضي حاجتها في الصحراء دي بتمشي قد إيه بتمشي مشكلة مش من نص كيلو خدت بالك فالمسألة الضابط لها إيه أولا الحاجة ثانيا الأمن من الفتنة والأمن من الضهر إذا كانت حاجة الأمور دي متوفرة لا حرج نتعامل مع الأمور بمنتهى الأريحية السيدة أسمها كانت تحمل على رأسها ناوة تمشي من الفرسخين شوف ما زافت الفرسخين دول قدي أزاك الله خير معم. أيضا من فوائد الحديث رعاية الله عز وجل لأوليائه طبعا رعاية الله عز وجل لأوليائي دي تظهر في نوم عائشة رضي الله عنها أرضاه في الصحراء تظهر في يعني اظهار برائة عائشة رضي الله عنها أرضاه وهي ليس لها حول ولا طول وهي امرأة ضعيفة ويتولها الله تبارك تعالى ويظهر برائتها كذلك من الفائض أيضا شؤم شدة الحرص على المال وهذا الذي قضى على عائشة ها بما حدث لها حرص عائشة على العقد والذي سب يعني سبب لها ذلك فهذا يبين شدة يعني شُم الحرص على المال سمعت أشحريس على المال ويعملنا خلاص يجيب وروح في ما يروح زي ما يروح خلاص خدتما بالك. إنه حرص السيد عائشة وده طبعا موجود عند النساء طبعا الستات عندهم إلا إلا حاجة من عندها تروح. تدي الجريتها مثلاً معلقة شيء ولا بتاع وكوب معلقة شيء ما ترجعش. ازاي معلقة شيء ما ترجعش؟ خدي بلك تدي الجريتها شوية تطبقو معلق وإزاي معلقة ترق? يا على معلقة متجيش ولا شوكا متجيش؟ ما, ما فيش شوكا طبعاً معلقة متجيش. يا سلام الدنيا تقوم وتعودش. ما خلاص يا ستة راحت مزارح؟ خلاص شو من الحزن اللي يسبب مشاكل؟ وتلاقيها تقوم تدا الدنيا وتقعد. خدت وما ترد على تقول طمعت فيها. تقول لها يا طمعت فيها. توم عرك يتعارك الرجال مع بعض. ممكن يموت راجل يموت ها؟ بيحصل ولا بيحصلش بيحصل فشدة الحرص على, على حاجة أتفها هي سبب في هذا الأمر شيخنا الشيخ مصطفى جيد أيضا من الفوائد اهتمام المرأة بحجابها اهتمام شدة اهتمام المرأة بحجابها عائشة رضي الله عنه أرضاه أول ما سمعت صفوان المعطل السلمي سمع صوته يسترجع عملت إيه تقول فخمرت وجه أيضا من الفوائد من فوائد الحديث الاسترجاع عند المصيبة الاسترجاع عند المصيبة والاسترجاع أهل مبشرون قال الله تبارك وتعالى بشّ الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أлейك عليهم صلواتهم وربهم ورحمة وليكم الائِه المبتذلون أيضا من جملة الفوائد غاسة المكروب غاسة المكروب والمنقطع وابن السبي وهذا من كريم الاخلاق ونبيل الصفات أيضا من جملة الفوائد أهمية الساقة في الجيش أهمية الساقة في الجيش اللي هو بيجمع خلف الجيش أيضا من الفوائد تبريئة المرء لساحته لأن لا يتهم لأن عائشة رضي الله عنه قالت والله ما كلمني كلمة ما كلمني كلمة والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأخر قال على رسلكم إنها إيه؟ إنها صفية إنها صفية فالإنسان يبرق نفسه واحد شافك وقف مع واحدة متبرجة عدى كده ينجي بصص كده وقال لك إيه؟ السلام شفت الشيخ بقى الثروة نفسه إزاي؟ لا أستنى بس ده واحدة بتسأل على حاجة أنا ما شاء لأخوة يعني خدت بالك يقول لك إيه؟ شفت الشيخ مظبط نفسه مع ال... لا كلام ده طبعا برع نفسك على طول محش نفسك مواطن الريب ها؟ ها؟ نقول احنا قلنا قلنا اغاثة المكروب وانا اهمية الساق وانا تبرية المرء لسحتي لألا يته ايضا الحلف من غير استحلاف جواز الحلف من غير استحلاف لقولها والله ولا سمعت منه كلمة غير استرجاع عايشة بتقول والله, والله ما سمعت منه كان فحلفت من غير استحلاف كذلك من جملة الفوائد مشني الأجنبية أمام المرأة كما فعل صفوان بن المعطر رضي الله عنه وأرضاه وهذا فعل موسى الكريم قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين ها؟ قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فكانت تمشي وكان تمشي خلفه ويمشي إيه؟ أمامه في بعض الروايات أنها كانت تحذف له الحصر ترميلوا إيه حصيات يعني مين شمال قدام على طول عشان إيه هو حتى لا تكلمه نعم كذلك من الفوائل عداوة المنافقين وحقهم على المسلمين فهم في أول فرصة أول فرصة تظهر للمنافقين يثيروا فيها الغبار حول المسلمين طبعا ظهر ذلك في قصة المولى مع حليف الحليف مع مولى عمر بن الخطاب وفي قصة حديثة الإيه اللي أيضا البهتان جسر يقود الإنسان إلى الهلاك البهتان جسر الهلاك لأن عائشة رضي الله عنه قالت فهلك في شأني من هلك فهلك في شأني من هلك تقصد به الذين تكلموا أي أقام, أقام الحد على على مجموعة ممن تكلموا في عرض عائشة رضي الله عنه أقام عليهم الحد منهم حسان ابن نعم كذلك عدم إخبار المريض بما يزيد من مرضه ويكدر صفوه لأن صلى كان شايف عائشة تعبانة أو مريضه ما كان شيء بيخبر كذلك حياء الصحابيات رضي الله عنهن لأن عائشة رضي الله عنها كانت تقول كنا نخرج, نخرج إلى متبرزنا بليل كذلك يقول حفظ حجر وفي الحديث أن المرأة إذا خرجت لحاجة تصحب من يؤنسها أو يخدمها أو يكون أمانا له خدت بالك المرأة إذا خرجت تاخد حد ياما يؤنسها يا ياما يخدمها ياما يكون أمان لها نعم كذلك من الفوائد نعم هندرب أنا سدقوني هندرب معتش وقت أنا هسيبلك الورق اللي ما يلحاشي يبقى يكتب بعدين هسيبلك الورق مع أخونا الشام يصوروه. أيضا كريم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع أهلها لا سيما أن عائشة كانت تقول لا أعرف من رسول صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل هذه الحادث كذلك ما كانت من شهد بدرا ما كانت من شهد بدرا لأن عائشة قالت إيه لما قالت أمه مصطح تسع تعيس مصطح قالت أتسبنا رجل شهد بدرا كذلك الذب عن عرض المسلم إذا سمع عنه غيبة كذلك من الفوائد الدعاء على الشخص سب الدعاء على الشخص من جنس الإيه؟ السب كذلك نصرة المظلوم ولو كان الظالم قريب يعني تنصر المظلوم حتى لو كان الظالم ده أخوك. ومن الفوائد أيضا في الحديث فضل أم مستح فضل أم مستح أيضا من الفوائد إذا أذن إذا استأذنت المرأة زوجها أذن لها جواز إذا استأذنت المرأة زوجها أذن له لأن عش قالت أتأذن لي أن آتي أبوي اتفضل كذلك تعزيه المصاب بكلام مناسبه لما قالت له لقولها لقولها لأمها يا بني هوني عليك فوالله لقل ما كانت امرأة قط مضيئة عند رجل يحبها لها ضرير إلا أكثرنا عليها طبعا قول جواز قول سبحان الله عند التعجب لأن عائشة قالت سبحان الله أو قد قالوا أو قد تحدث الناس بهذا كذلك مشروعية التسبيح على ما يعتقد السامع أنه كذب إنسان يسمع كلمة ويقول سبحان الله كلمة صحيح؟ يعني التسبيح عند سماع النبأ إذا كان إيه؟ إذا إنسان تعجب منه أو ظن أنه إيه كذب كذلك خبر الواحد يفيد اليقين خبر الواحد يفيد اليقين لأن الحافظ يقول في قول عيشة لاستيقن الخبر من قبلهما لأنه ممسطح قالت لمين قالت لعائشة طبعا عائشة عايزة تتأكد من الخبر راحت لمين لبهو وما تتأكد منين من الخبر ولا ينافي هذا طبعا مسألة قبول خبر الأحد في الاعتقاد لكن هذا في الأحكام وهذا الكلام مرضوض عليه فإن مسألة خبر الواحد مقبول أو غير, غير مقبول في الأحكام لكن ده قول الحافظ ابن حجر وشذ في هذه المسألة لكن قبر الأحد قول الواحد أو خبر الواحد يفيد الإيه يفيد اليقين في في في الأحكام وفي العقائد. كذلك الإصلاح بين الزوجين بحمل المرأة على الصبر من الفوائد الإصلاح بين الزوجين بحمل المرأة على الصبر. كذلك من الفوائد أيضا الاستشارة سنة نبوية. الاستشارة سنة نبوية ومن الفوائد أيضا جواز استشارة الفاضل للمفضول استشارة الفاضل للمفضو. النبي صلى الله عليه وسلم مين علي بن طالب وغيره من الصحاب. كذلك استشارة الرجل للمرأة إذا أمنت الفتنة لأن سأسانا سمع من مين؟ من بريرة استشارها ماذا رأي رأيت من عايش ما يريبك؟ ده استشارة وأيضا أن الحمية لله والرسول لا تذم حمية لله والرسول لا تذم كذلك من الفوائد حب علي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كذلك نصرت الأنصار للرسول صلى الله عليه بقولهم أنا عذور منه يا رسول الله كذلك التغليط على من وقع مع أهل مع على من وقع مع أهل الباطل كما حدث من الأنصار رضي الله عنهم أرضاه كذلك من النفاق الإحجام عن مصرا النبي صلى الله عليه وسلم وقت الحاجة لا سيما إذا اشتدت الأزمة أيضا من الفوائد مشروعية التوبة مشروعية التوبة عند اعتراف العبد بذنبه وتوبته إلى الله تبارك وتعالى أيضا عدم من الفوائد عدم محابات النبي صلى الله عليه وسلم لأهله بقوله يا عائشة إن كنت ألمنت ما حاب عائشة رضي الله عنه حتى نزل الوحي. كذلك من جملة الفوائد الصبر مفتاح الفرج فبصبر عائشة كان الفرج من الله تبارك وتعالى كذلك الاستعانة بالله عند حلول المصائب إحسان الظن بالله تبشير المسلم أيضا أن الضحك مباح إذا وجد ما يقتضيه أيضا من الفوائد اسناد النعمة والفضل لله تبارك وتعالى كما قالت عائشة والذي برأني طبعا بقيت فوائد كثيرة الوقت بيضيق والصلاة ستقام سأترك لكم بقية الأوراق تستكملوها إن شاء الله تبارك تعالى لكن أنا قلت فوائد عشان إخواني اللي على شبكة يستفيدوا إخواني اللي على شبكة ممكن نفس الفوائد دي موجودة في درس السنة اللي فاتت في نفس المكان في غزوة المسطلق حيل أول فوائد دي ما يقرب من 62 وستين وكنت أضفت فوائد من غير اللي من غير الأوراق هذا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الله صلى الله عليه وسلم ونقف عند غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب وجزاكم الله خيرا